جميل جدا هذا السؤال لطيف جدا وفي الحقيقة يعني مكمل لكلامنا يعني حاصل السؤال بأنه بعد أن عرفنا ما هو الإيمان وما هو الكفر ما هو الإيمان وما هو الكفر له الكفر خلاف الإيمان والإيمان الغزالي كما ذكرنا سابقا أنه قال الكفر في حاصله يرجع إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أفضر به وهو تقريبا الذي مشى عليه العلماء كما هنا الآن متى نعرف, متى نعرف يعني أن الإنسانا ما كذب متى نعرف أن الإنسانا ما كذب بحيث أنه يجوز لنا أن نقول أنه هذا الإنسان كافر أو ليس بكافر هل يجب هل يجب المشي على الظنيات أم يجب فيه الالتزام بالقطعية يعني هل نتوقف في الحكم بالكفر الحكم بالكفر على الإنسان آخر هل نتوقف فيه الى ان يقول ان أنا نعم انا كفر وانا احكيت المسألة ام انه هناك علامات معينة حتى وان لم يصرح بكفر نفسه نعم فان هذه العلامات تكفينا للحكم عليه بانه كافر طيب اذا كان هناك علامات فما هي هذه العلامات هل هي عبارة عن امور اشتهادية بناء على قيادات عقلية أم لأنها قهور اجتهادية بناء على نصوص خرعية شوف لاحظ كيف المسألة صارت إذن البيمن من هذا الكلام أن التوقف في التكثير إلى أن يصرح الإنسان بكثير نفسه هذا أمر مردود قبعا لا يصح التوقف في التكثير إلى أن يطرح الإنسان بكفر نفسه لأنه أصلا يندر من, أن من يطرح بكفر نفسه وبحتي في المسألة وكثير من الناس بالعكس يعني هم أصلا جنادق و... ومنافقون ويزاودون يعني يوهيون أنفسهم أحرطة على الإسلام من المسلمين المتقين لربهم والعاملين بأحكام دينهم إذن التوقف عن التكثير حتى التصريح بكفر الإنسان بي بي حتى حتى التصريح بكبر الإنسان في نفسه هذا حم هذا نوع من الحم وابحكي في المسألة طيب الطرف الثاني من هذا الاحتمال الطرف المقابل له هل نقول انه كل من خالف أمرا ثبت صدقه وثبت حقيته وابحكي في الكلام هل نقول ان كل من خالف أمرا فلا تخذكه وتتفحق قياته فهو كافر مباشرة من دون أن يرد تكفيره في السريعة ومن دون قياس ومن دون اجتهاد راجع إلى السريعة إيه السريعة مطوط السريع يعني هل يكون التكفير حكما عقليا هذا هو الثوال يعني حكما عقليا الحكم العقلي إيه حكم عقلي إذا عرفنا أن مثلا مسألة معينة من مسائل من مسائل من مسائل في الإيمان مثلا أو في الشريعة. هل مجرد معرفتنا لإنكاره أو لمخالفته في هذه المسألة مجرد معرفتنا لمخالفته هل هو كاف لشرب عليه عليه الكفرة؟ هل هو يكفينا لأن نحكم عليه بكفرة؟ أم إنه يجب التوقف حتى نعرف من الشريعة إنه؟ من أنكر هذا الأمر بالتحديث فهو كافر، ومن أنكر هذا الأمر بالتحديث فهو كافر. إذا المسألة صار لها ثلاث أطراف، التطور تطور هذه المسألة صار لها ثلاث أطراف. إما التوقف عن التكثير مطلقا وهذا ضار صعباً، أو التكثير بالأقيسات العقلية. إيش يعني الأقيسات العقلية؟ يعني كون التكثير حكم عقلي. ما معنى كون التكثير حكم عقلي؟ بمعنى إنه يكفي. للحكم على إنسان بالتكفير أن نعرف من هذا الإنسان أنه خالف أو أنكر ما هو ثابت في الشريعة مطلق الطول سواء كان خالف ثابت قطعي أو ثابت إيش نقصي مثلا والطرف الثالث هو أن نحكم على من حكمت عليه الشريعة بأنه جافع اللي هو الوقت بين هذين الأمرين طبعا الرازح هو التحقيق عند العلماء هو بطلان القسم الأول طبعا بعض العلماء أخذوا بالقسم الثاني المقابل أنه التكفير يمكن أن يكون عقليا وبحكية المسألة أما الذي أرى والذي أعتقده هو القسم الثالث أن التكفير هو أمر شرعي حتى و... يعني بمعنى شرعي حتى وإن أدركت مخالفة بعض الناس لأمر ثابت في الشريعة بالعقل ما لم يرد قياس أو رفض أو استهاء مستند إلى مفوص شرعي بأن هذا القائل هو كاذب ففي تكفيره مخاطرة إيه وجه المخافرة الآن إذا حضرنا وجه الحق في القسم الثاني اللي هو الوسط بين هذين الأمرين الآن الآن ظهور ظهور رجحان تكفير بعض الناس قد يكون أكثر من روحان تكفير اللي في يعني الناس بعضهم يقالق مسائل وبعضهم يقالق مسائل أخرى قد يظهر لنا روحان قوي وظهورا قويا أن من أنكر هذه المسائل أو من طرف في هذه المسائل بعينها هذا القطل تكثير، وبعض قد نتوقف في تكفيره وهذا حكي في المسألة فالشكر في التكثير ما دون أرجعناه إلى الشريعة فهو متفاول قوة وضعفا فسأله شأن جميع الأحكام الشرعية يتوارد عليها الأحكام القطعية والظنية وهذا هو الذي عمل به جماهير علماء أهل الثلما أروه لي همّا. القاعدة هذه التفسير إنه العلماء قالوا إنه المجدّم تفسيرا طريحا هذا يعني بعض العلماء قالوا ذلك المجدّم تفسيرا طريحا هذا كاف. طريحا يعني من أثبت الجمّية وثبت الرؤى ما. علل بها و ارتقى بالمطالب فهو كثير و قال يعني طرف ثاني انه من انكرت بنيه ما من, من اثبت ظواهر الفاظ لا يعتقد حقائقها يعني ايش يعتقد حقائقها اثبت ظواهر الفاظ و نسب فهذا قالوا ان اضن عدم تكذيبه لذلك بعض العلماء المتألة يعني ليس فيها قول واحد في حقيقة بعض العلماء حققوا المتألة وقالوا فرقوا بين العالم والجاهل العالم والعلمي إذا صدرت أمور معينة ظاهرها التشبيه من عالم من إنسان عالم فرقوا التكثير إحنا بنتكلم حتى في قواعد كلية ما بنتكلم عن شخص إليمانية هو بردو انا بحكي لك بتكلم انا عن قواعد كلية اول شيء ندخل القواعد الكلية وبعد هيك نتطبقها على الجميع ما شو الحال فاحنا بنقول اذا بعض العلماء ومنهم الامام العبد بن عبد السلام في ذكر هذا الكلام في القواعد في القواعد الكبرى له انه من اثبت بالله سبحانه وتعالى التبسيم مع لوازن التبسيم وكان عالما بها فهذا كافر أما إذا كان عاميا إيش يعني عاميا يعني ما بعرف شو اللي يفتي فهذا الأطل عبا تكثيري وبعضهم بعض العلماء غير العزم عليه السلام قطلق القول بالتكثير ليش لأن الأطل أن تعلم تنديه الله سبحانه وتعالى وأن لا تتلفظ بما لا يليق بالله سبحانه وتعالى وهذا كيف المسألة فكثر العالم والعامي وبعض كتابه قال وبعضهم يعني هي الحقيقة يعني بما انه امر ارجعناه الى الشريعة فتطرقت عليها كما قلنا في استهلالات العلماء لانه امر شرعي لذلك امام الغزالي قال يعني في, في الاختصار في العقائد معرفه الكفر نفسه ومفهوم الكفر هو امر عقائدي يعني امر عقلي امر من غصول الدين ولكن الحكم على انسان ما بالتكفير هو امر شرعي يعني أمر فقهي حكم فقهي وليس حكم إيش عطريلياً. فما فلأنه حكم فقهيًا فبناء على ذلك توررت عليه الاستهتار. فبعضهم كثر لأدنى لأدنى فرق واركيت لأدنى مخالفة كثر. وهذا ما ما إلى إنه التكفير يكون بنوع فقهي يعني مجرد أي إنسان يكون تحقق فيه أنه غير عارف بالله سبحانه وتعالى وهذه طواعده وكلمات يعني تكلم فيها العلماء. من, من طبق عليه أنه غير عارف بالله فهو كافر حتى وإن لم يدد تكثيره في الشريعة ومثل عليها بمثال إنه من من قال إن الله سبحانه وتعالى جسم ما الحال نحن نعتقد ونؤمن ونعلم قطعا أن الله ليس جسما. فإذا كان هناك إنسان قال أنا أعبد الله وهو جسم متحيز محدود فهل هو هل هذا الإله الذي يعبده هو الإله الحق فلذلك قالوا من عبد, من عبد الله سبحانه وتعالى واعتقد الله في جهة محدودا إلى آخره يعني أثبت له دوازن الأسلام فهو لم يعبد الله بل عبد صنما فهذا كل يعني قياسات عقلية فقالوا بناء على طاعدتهم إن كل من لم يعرف الله طبعا الذي يعبد يعتقد أن الله سبحانه فهو يعرف الله حقيقة وكل من لم يعرف الله لم يدخل في الإيمان لأن الإيمان هو المعرف. وليس هو كافر بالله ثم اختلفوا في قدر القدر الواجب من هذه المعرفة على تفطيل بينهم رحمه الله شرقوا بين الصفات الصلبية والصفات النهبية والصفات المعاني والمعنوية بناء على هذا على هذه التقسيم وهذه ابحث دقيقة في الحقيقة يعني لا يجوز أنه الإنسان يعني يبحث فيها يعني بحث ساذج ووجه الفرق والقياس الى هذه الاخسام يظهر لكم مما يلي مثلا الصفات المستية يعني من جهل وجود الله هل يشك أحد في كفره خطعا لا يشك احد في كفره شك الله في كسمة العلماء وابنائهم في الشرعية بنائهم في من العضلية اذا من انكر صفة طيب. المستية اهو كالب راضي طيب لحظة السلبية بعضها مثل القدم من قال لله أولا هل تشككون في كفره؟ من قال آخر هل تشككون في كفره؟ قبعة. قال الله سبحانه وتعالى ليس واحدا بل هو متعدد. من قال بوجود أكثر من إله هل تشككون في كفره؟ لا. هذه استفاضلية أيضا. إحنا ما زلنا في استفاضة سلبية. الآن بعض الاستفاضة السلبية مجيء مثل تجسيد. من أثبت لله سبحانه وتعالى الحد. هل تقطعون بكفره مثلا مثل قطعكم مثل قطعكم بكفر من أنت روز الله لا. مثل قطعكم بكفر من قال لله أول شوف كيف صار المسألة صار فيها نوع من التحرض ليش ما لمشى هذا التحرض لمشى هذا التحرض لأن هؤلاء القوم هؤلاء القائلين بإثباد لها اعتمدوا على ما ظنوه ظواهر آيات وأحاليه لو لم يكن في الشريعة لو لم يكن ظاهر كيف المسألة لو لم يكن في الشريعة ما يمكن أن يعتمد عليه لقطعنا بتكفيرهم كما قطعنا بتكفير غيرهم ولكن اعبارا منا لهم مثل أنه هذا بحكم الشريعة هذا كله دناء على اتهابات شرعية ولا كيف المسألة ومراحظة لمثل هذا المستهد بعض العلماء قالوا نتوقف في تكثيرهم وبعضهم قال لا بل نجري على الحكم الأصلي وهو الحكم في خطائهم أولا وعدم معرفتهم ثانيا وكفرهم ثالثا جروا على نفس قواعدة ورحكي في المسألة مسألة دقيقة جدا وضم العلماء بعد ذلك كيف صار عندهم يعني بعض الطرق يعني بعض الاختلافات في في في هذا الباب مع إجماع جميع العلماء على أن حقيقة الاعتقاد الذي يقول به هؤلاء الملتمة أصلا هل هو محتمل للصحة وال والطوارق قطعا باطل ولكن توقفوا في إيش؟ الحكم عليه في الحكم عليه المسألة بناء على إيش؟ على أن من عرف الله هل يفترق في معرفته لكي يكون عارفا؟ أن يكون منذها لله سبحانه وتعالى عن الحد وعن الجثنية وعن كل هذه التفاصيل أم أن, إن الشريعة تعذيره عندما يعتمد على ما يظهر له منها يقول أنا لا أستطيع أن أفهم موجودا إلا أن يكون إما ذكر العالم أو خارج العالم أنا عقلي يقصر عن أن أفهم هذا الأمر فكيف أؤمن به؟ وهذا هو تقريبا العلماء يعني قالوا هذه ألفاظ علماء يعني أنا ما بحكي هذا الكلام من عندي وابحكي الكلام ولكن أنا أريد أن أنبه إلى دقة هذه المهنرة أنا أريد أن أنبه إلى دقة هذه المسألة مش خوفا مني بل مراعاة لاستلاف العلماء وبناء على ذلك من مشى على على الطريقة على طريقة من طرق هؤلاء العلماء فكفر من جثما تجتيما صحيحا أنا لا أعبرت عليه لأن له مستندا شرعيا ومستندا صحيحا يعني يمكن أن يكون صحيحا أو مستندا له وجه ومن توقف وميز بين العالم والجاهل أو أنه قال في بعض الأمور يُعذر فيها لكثرة النقوص الواردة فيها بحيث يحفار العقلاء وهذا كلام أيضا لطيف وبحكية المسألة مع جزمنا بأن من اعتقد كون الله سبحانه وتعالى في جهة أو كذا أو اعتقاده باطل ولكن حظمنا عليه بالتكفير هذا محل الكلام برده رحكيه مرة ثانية إذن الاختلاف ورد من قوة الشبهة أو ضعفها ورود أصل لها في الشريعة يعني في الموضوع أم عدم ورود ذلك وبناء على ذلك اختلفت مناهج العلماء وبناء على ذلك أنا أقول أنه ما معتقد كفران مجتمة كفران راحا طريحا قطعيا أنا سخطيا لا أعطلب عليه ولكن أعطلب عليه في جهة أخرى أنه ينكر أي طريقة أخرى اختارها العلماء أن, أن ينكر على الناس الذين لا يكفرون أو الذين يتوقفون عن التكفير إذا كان توقفهم عن التكفير بناء على شك منهم بحقيقه الله سبحانه وتعالى ففي كلامه ممكن يكون مضل ولكن إذا كان متوقف عن التكفير من الجهل التي نقول بها نحن وهي أن التكفير هو أمر يجب أن يكون مستند فرعي فإنكاره على المتوقف على التكفير أو المبطل في التكفير هذا يكون إنكار باطل ورحك في المسألة بمعنى ذلك إنه من قال لإنسان هل تقول إنه فلان من الملهتم كاتب إذا قاله والله انا اعتقد نفيا التسليم وانذّه الله سبحانه وتعالى عن هذا عن النقص يقول له طيب فلان من الناس يقول انه كافر انه عقوى انه جسم هل تكفره قال انا لا اكفر انه انا اتوقف للتكفير يقول له انت توقفت في عن تكفير كافر فانت كافر مثله هل هذا الكلام مضطرق هل هذا الكلام قوي هل هذا الكلام صحيح قطعا باطل هذا الكلام قطعا باطل يعني لا مزال للتوقف في بطلانه لأن من شأ التكثير هو لو سلمنا له إننا يكون من أجل أن الإنسان شك في أن الله يسم أو لا. ولكن هذا شك في أن هذا الإنسان يلزمه تكثيره أم لا فأين هذه من تلك؟ في فرط فمن توقف عن تكثير إنسان لا يلزمه الكفر قطعا وإنك كفر هذا الإنسان يصطم آخر إذن المسألة يعني فعلا ترجع إلى نوع من التفقض ونوع من إيش التدبر الشرعي وليس راجعا إلى الاعتقاد ومع ذلك إحنا لا نقول أنه بعد ذلك يجب أن يقول الواحد أنه لكل إنسان أن يقول ما يريد لا يجب أن نضرب على يد من يقول بمثل هذه المذاهب البعض لطوالنا نحن نتكلم عن تسليم أو عن غير تسليم مش فقط عن تسليم ولكن لأنه المثال الأخهر عندنا هو المجسمة نتكلم عن التسليم وبعض الذين أفضلوا في الصوفية ممن اقتربوا من وحدة الوجود أو غاصوا فيها أو اقتربوا عنها بحسب مراتبهم وهذا حكية المسألة وغيرهم مثل المعتذرة من اشتطى في قواعد الاعتزال أو يعني كان قريب مثلا وهكذا في كل المذاهب الإسلامية هذا الكلام صحيح ومنطبف على جميع المذاهب الإسلامية وليس محصورا فقط في المجتمة أو فيه بالدائمية أو غير ذلك وبحكية المسألة عرفت إيش بتقريب الآن؟ تقريب أنه أنا بدي المسألة بتوضح أنا بدي المسألة بتوضح لأنها زي ما قلت لك أنا أريد الآن أن أعلم إيش؟ علم توحيد علم توحيد ما بدي أعلمك حكم وأحكي طال بتوكل على الله سبحانه وتعالى لا انا اريد ان اعلمك المنهج بحيث انك لما تسمع واحد يحكي لك انت دينيه كافر ما تحكي له يا اخي هذا فتكثر مثل انت هو انت كافر فانت كافر انت في نفس طعمه انا هذا اللي اريد ان اقوله الان وبعد ذلك اذا انت استهدفت فاقتنع باحد مناهج العلماء فلك ان تتبعها به واضح كلامي زين نعم يعني المصابيح المتفرقة هل أصلاً لهم مستند شرعي؟ يعني بدون أن يكون هناك آيات وأحاديث متصابيح، هل كان يمكن أن يتكلموا متكلمات شيئاً؟ في, في, في المستند العقلي اللي بيني مية صعب يستدل بالعقل، يعني هذا الرجل يستدل بالعقل بيقول لك أصلاً العقل يمنع أصلاً وجود موجود غير جسم، ولذلك لما جاءت يعني في نصوص هو توهّم منها الفِهَاء وغير ذلك قال هذا مستطع العقل. هيك ابن تيمية بتكلم يعني ابن تيمية فاعد بيختي انه م... ما... لا اتمنى فقط الى الظواهر الشمعية بل الى موسيدات العقول فكل ما ليس بجسم يتحيل وجوده وابس كيف المسألة عنده المسألة عنده اكثر من هذا بكثير بعض التزلج من ما المجتمة... إيه... نشعوا على الظواهر الشريع... الشريعة فقط قالوا احنا هيك سنة. ما احنا ما بنقول عقول وما عقول ما بنزدخل عقول اصلا شي. ان ابن تيمية لا يبني هذا الكلام على العقل والنقل ما هو بيحكي لك موافق الصحيح المنخوض بطريق المعقول هيك المسألة عنده صبعا هو يقول يجب أن يكون الله جبا يجب أن يكون باحب يجب أن يكون كذا يجب مش أنه يمكن أو لا يمكن يجب وما لم يكن كذلك فهو معدوم هيك بحكي من ديميون ولذلك حقيقة اللي العلماء اللي كفروه لمواجه مش يعني انه شبهات او كذا لمواجه لانه قال يستحيل ان لا يكون الله غير ذلك معنى ذلك انه الذي يخالف ايضا هو يقفع بخطأ عقيدته ولكن المسألة ايضا تبقى في انه هل يكفر من خالفه ام لا برجع نفس الخلاف اللي اقف اللي انا بقوله الآن يعني هو لا يفترض أنه ابن تيمية يكفر كل من يخالقه وهو لا يقول بتكثير كل من يخالقه حقيقة يعني وهو حقيقة المسألة ولكنه يجدم بخطأ كل من خالقه فترجع المسألة عنده شرعية كما هي عندها وهذا هو قول الله وهو حقيقة المسألة يفترض فيوجد فرق بين معرفة الحق والباطل في باب العقائد والإيمان وبين معرفة إيه بين الحكم بالتكفير وعدم التكفير هذا الثاني أمر شرعي يعني أمر شرعي يراجع إلى ضواعد الفطر وضوابطه والأول أمر عقائدي لا يجوز للإنسان أن يتوقف فيه ولا أن يشك فيه هذا الأمر عقائدي وذلك أمر يشك فمن هذا طار نوع من الانتكاف بينهما والله أعلى ماذا الله تعلم أنه يكون التكتير ويأتنا شرعي ألا يستثم هذا أه وهو الأرجح على عدد التفكير المجزء بالضبط أنه أعوال من الآيات المتشابهات والآية المجتمع يقول العقل أنه وجود الله فوق العصر يستجل منه كذا وكذا وهذه التعجاجات العقلية وبالتالي ما جامل راجع عندنا لا يكون التفكير له ثمان شرعيا فالله عالم أن لا يكون التفكير يعني هو الراجح بني لي لا يعني جلامك جزء منه صح وجزء منه يعني أنا لا أوفقك على ليش؟ لأنه أولاً تكلمت على إنه نحن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى ليس إنسان بالعقل، فهم إذا لم يعرفوا ما عرفناه بالعقل لا يلزمهم الحكم إلا الحكم الشرعي. بعد ذلك نتكلم إنما يعني بقول إنه عرفوا أن الله سبحانه وتعالى تيجي هاتين بالشرع، فأولى علينا هي ما هو صحيح الكلام، هو معنى كلامه. الحكم في علم كبيرها أنا كان بجي نغذر عن ماذا عايجي خالي أنه نروح تنسى للتوقع لأن أي بقول الرحمن على هذا شيء استوانا مثلا كل أي ليس كنت فيه شيء الآن احنا قطعنا بأن هذه المحكمة وهذه المتشابهات لأننا لو قلنا أن هذه المحكمة يستجم عنه استنتاجات العقلية لا جزء حق الله على وبالتالي الذي جعلنا أن هذه القطعية وهذه الظنية العقلية ابطينا ام التالي ده يفضل يستجد... ان بيبي يعني لا يستقيم من هون على الوجه ان صار انه يعني اللي قالنا طبعا انا او لاحظت انه هي فطيه فضنيه عظيم لا مش صحيح هذا الكلام انا بحكي لك انا فهمت بالضبط ايش بتحكي وانا وضحت لك الكلام بشكل مبكر كلامك في الحقيقه ليس هذا هو الصحيح يعني حاصل المساله مش ليت هذا هو الصحيح سهود تنبيه الله سبحانه وتعالى وارد بالعقل وارد الشرع وترجيحنا لآية على أخرى ليس بمعجح العقل فقط بل بغض النظر عن العقل سبحان الله انت لما تقول ثم التوع على العرش يدكر الأمر هل تضع هذه من حيث معناها الواضح في مواذاة قوله تعالى ليس كمثله شيء مثلا قطعا هذا مستقر مستوى دلالتها من حيث الألفاظ أقوى بكثير جدا من مستوى دلالات هذه الآية على ما يريدون. لو اتعامل معها كألفاظ تجد أن هذا لفظ من حيث ما هو لفظ محكم من حيث ما هو لفظ محكم. مسمى الحيث أن العاقل واقف بطيب محكم. وأرجح في هو في ذاته محكم الدلالة. هو دلالة محكم الدلالة. ودلالته هو فقط العقل. الآن هذا اللفظ في ذاته وأرجح في المسألة ليس محكم الدلالة على المعنى الذي يريدون. البعد نحن نقول هو محكم الدلالة على المعنى الذي نريدنا. فمستوى اللفظية دلالة لفظياً ال... دلالة هذين اللفظين لفظين هذين الآيتين على المعنى تختلف قوة وضعة. شوف كيف في المثل فزائر الحان قوله تعالى ليس كمثله شيء على ما فهموه من قوله تعالى ثم استوعب العرش. ليس من ذات أن هذا وافق العقل وهذا عرض فقط لا بل من حيث مستوى الدلالة اللفظية في نفسها فما بالت إذا انضم إلى ذلك أيضا مخالفة ما دعموه للعقل وموافقة ما دعمناه نحن للعقل أيضا فيكون هناك مرجح آخر شوف كيف المسألة صارت هيك بالضبط المسألة بعد ذلك الدرج على ما بقي من كلامك ينطبع لأنه الطير التكثير أيضا مستند إلى دليل شرعي ليس فقط إلى كلام حقيقي أنا في الحقيقة لم أكن يعني أريد أن نستلم على التكفير بمثل هذا, يعني بمثل هذا التفصيل يعني نوعنا ولكن الحقيقة أنه أيضا هذه المسألة فيها تفصيل أكثر من ذلك راية الكلام الذي نريده هو أنه فعلا العلماء اختلفوا في التكفير وهناك فرق بين إدراءة الكفر وبين الشكم بالتكفير إدراك الحكم أمر عقلي وعقائدي واضح في المسألة والحكم بالتكفير أمر فدقي عملي شرعي فتنطبق عليه ما ينطبق على العمليات والله سبحانه وتعالى لا تعالى مام مام مام الولاء والبراء يعني الولا والبراء يعني هي مسألة مش انه تم التركيز عليها اكثر من هنا المسألة يعني طريقة معالجة هؤلاء لها تختلف عن طريقة معالجة هؤلاء لها المسألة انه هؤلاء التلبيون يعني أو الوهابية بشكل خاص يعني جعلوا مسائل العملية وصولاً علمية ورحتي في المسألة من هنا أخطأوا فلما أخطأ لما توحدوا أن المسائل العملية يؤول الإنسان عليها ويضر منه بناء عليها، جعلوها في نطاق علم التوحيد. ورحّك في المسألة صارف، فلا دمّه التنبيه إليها على أن الله واحد وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. جعلوا يقولون أيضا إن الذي يضل ذناب القبر، مثلا أو في مسجد، في مسجد مبني على قبر، أو بجنب قبر، أو في أحمر جانبه قبر. هذه المنظرة مثل هذه المنظرة فلزمنهم إستنبه إليها بنفس القوة الذي لزمنهم إستنبه إلى تلك المسائل إلا أننا نحن منذ العلم قلنا هذه عملية ولا وهذه اعتقادية فلطعنا إلى هذه في أبواب الفتن وبحكي المسائل ذكرنا هذه المسائل في أبواب الفتن وتكررت هذه المسائل في أبواب الاعتقاد فإذا أردت أن تعرف أحكام المال يسمونه الشركيات والكذا بترود تدور على نصف العقائد بترود تدور على تلك الفتن تابع هذه المسألة ليش؟ لا اختلاف وجهة نظرنا عن وجهة نظرهم ولم نفعل المتوى المتائل العملية مثل التوصل قالوا التوصل هو شرك بعد ذلك طبعا لما عرفوا ان التوصل في الحقيقة كثير من العلماء يقولون به قالوا لا هو شرك أفضل يخير قالوا ما حد شرك أفضل ببطي مشكلة يخرب شنونك يعني كيف تعمل؟ قالوا لا هو في الحقيقة يمكن يكون مكروه. يعني بعد يكثر يختلف ومش انه يعني اختلفوا القزم بقي انه شرك وقزم مكروه كله لا هو في الحقيقة محل خلاف هو خلاف شوف هذا الاختلاف هذا اختلاف ناشئ مش عن انه منهجهم هو في الحقيقة يقضي لهذا الخلاف هو في الحقيقة هي عبارة عن تراكمات تاريخية الرعيب ربما منهم كان يجب تاريخية بقية منهم في هذا الزمن من, يقلل من يقللهم اللي صار يظهر اكتر حقوا هذا شرك اصغر او انه يعني مكروه او شغل يبيني هكذا ليش لهم طريقوا اكثر من المتقدمين فبقي اونات يقلد هؤلاء في عصره الرعيل الاخير منهم في هذا الزمن لما انهمين العلماء قالوا لا هذه مسألة اخلافية ولا نقيم عليها تكفير ولا مش تكفير فطارت عندهم ثلاث اقوال اختلافات جهلهم مش اختلافات ادرابها اما علماء اهل السنة فجعروا اصلا هذه المسألة اصلا المسألة الثقيل وأضحكي بالمسألة ما في حدا قال إنه والله هذه المسألة من حيث ما هي هي مصحة مسألة يعني شركية توضع في كتب عن التوحيد سبحان الله يعني أنت لما توضع واحد لما يلبث مثلا إيش بيحكوا عنه القرآن أو المصحة اه؟ اللي حطوه في كتاب التوحيد مثلا يعني ما وجه وضع هذه المسألة في مثل هذا الكتاب أو واحد يزور القبر أو واحد يزور قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد مثلا يعني يزور قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقبله أو يلمسه هذه يضعونها في نفس مصاف الله واحد الله قادر الله عالم محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الحق لا يجوز أن تقبل قبل الرسول مشيئك المسألة صارق عندهم هذا خطأ منهجي في الحقيقة خطأ منهجي مش ناتج عن انه يعني هم ذعروا منه حطوا هيكهم لأنهم اعتصاداتهم باطلة نفس عقيدة ونفس إدراكهم لهذه المسائل أصلا باطل فوضعوها بحسب تطورهم في هذه المسائل معم؟ واضح إن شاء الله كيف المسألة؟ فقط هذه إحنا, إحنا الآن مستد منتها يعني؟ فضل يمكن <تصفيق> و... نكمل هذه الفقره بسرعه لو ممكن نعم فالكافر اذا صدق بقلبه ولم ينطق لسانه هو مؤمن عند الله تعالى الا ان يكون بالحي لو طلب منه النطق يذا فلا ينطقه نظيره الا ان يكون ذا على يعني الذي <تصفيق> في ظاهره كافر بالنسبة لنا ممكن هو لا يقدر أن يتلقض بالشهادتين ولكن في باطنه مؤمن هو مدع ومؤمن ويوجد أمثال لهم عند المسيحيين أو اللي يكراكوا من أهلهم هؤلاء بحسب علم الله سبحانه وتعالى هم مؤمنون ولكن نحن يجب أن نكفرهم ورسية المسألة نحن يجب أن نكفرهم لأنه لم يظهر لنا منهم إلا القفر ولكن عند الله سبحانه وتعالى هم مؤمنون بش هذا اكتدلال النبي صلى الله عليه وسلم هل شقته هل شقته عن سهلة هل شقته عن صبره عن طلبه لأنه حقيق في الإيمان في القلب والله أعلم نعم والحاصل أن الآب منسنياً بالنص الذي يعني الذي يعبد نعم الآب منسنياً بالنص كافر والعاري ذم علوره ولذا صار العاقل أن يفسر من كلمة التوحيد بالاستعمال وأن يستخذر حين الذكر محتوى من العقائل الإيمان حتى تستجج مع معناها في لحمه ودنه فإنه يرى لها من الأسرار أسرار من محاسر الأخلاف الدينية الضاطنة الزهد والتوكل وهو ثقة القلب بالله تعالى والحياء بتعظيم الله تعالى الزهد والتوكل وهو ثقة القلب بالله تعالى والحياء والحياء بتعظيم الله تعالى هذا من الأفلام أيضا التي تكون نتيجة لذكر هذه الألفة كلمة التوحيد لأن الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويبلغها ذكر له يجعل نفسه وذاكرا لها مستحضرا لها فتولد في نفسه معاني عظيمة جدا من ضمن هذه المعاني قوله إيش ظاهرا في الحياة الدنيا ظاهر مش إنه يعني عاجز ظاهر يعني حتى وإن كان بين ي مال كثير لا يتطلع إلى هذه الحياة الدنيا واضح. مش معنى انه يصير مثلا اهبر او انه يهتمل في الحياة الدنيا لا الزهد مفهوم ايش معنى الزهد وتوكل توكل على الله وتعلمون ما معنى قال وهو كتب القلب لله تعالى توكل لا ينافي العمل بالأكبر قال والحياء ايضا هذه من, من ضمن الاخلاق التي تتولد في قلب الانسان عندما يكثر من ذكر كلمة التوحيد الحياء يصبح يصير حييا من الله سبحانه وتعالى اذا تعرى منهيا عنه أو ترك واجبا يستهي من الله سبحانه وتعالى كيف, كيف يترك أمره الله سبحانه وتعالى به وهو دائما يذكره دائما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني ألا ترون أن هناك تناقض بينهم يتولد حياة يتولد خلق اسم الحياة أن الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى فأما يتولد فيه الحياة أصلا يعني يبعد تولد هذا في نفسه قال والحياة ببعظيم الله تعالى وغير ذلك من الأمور الدينية قال ومن العجائب من كرامات ظاهرة تحصل لذاكرها ومن, كرامات ومن العجائب من كرامات أيضا هذه مما قد ينبني على الذكر اللي هو إشارة إلى وجود أولياء لله سبحانه وتعالى تحصل, تحصل على أيديهم أو تظهر على أيديهم كرامات لهم وهي ضلالات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في محله سابقاً. <تصفيق> نعم. لأنه حكى الكرامات يعني تحصد عندهم بعد الذكر. طبعاً. والذكر هذا لم يأتي إلا بعد ما نشرح كل شيء بعد العلم فصار ربط. وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود من هذا الكتاب بالتحديد أن تكون ذاكرا بحسب العقيدة الصحيحة، ثم تأتي بعد ذلك هذه النتائج، أما إذا كان ذاكر بناء على عقيدة باطية، فلا يتلتف عليه ما ذكره هنا، قال وهذا، آه. نعم. طبعا. طبعا. طبعا. لا يجوز، لا يجوز. لا يطش أن يكون هناك مرجح وولي، صحيح؟ نعم يصح أن تظهر عليه أمور غير عادية ولكن لا تكون دليلاً على ولايته. لا يصح أن يكون هناك ولي وقائل وحدة الوجود. وإن زعم أنه قاتم الأولية والله أعلمك. الولي هو العارف بالله. وهذا الذي يقول وحدة الوجود غير عارف بالله. شيء. وإن ظهر على أيديه إنه ظهر في ستين ألف موضع في العالم مرة واحدة. مثلا أو أن الكعبة ظهرت. مثلاً. في فيه. فيه. هذا كلام كله كلام تافه لا قيمة له وإن قاله أعلى المشايخ في هذه الدنيا ومن الموجودين لأن الدين عندنا أشرف من هؤلاء المشايخ الذين يعتقدون مثل هذه الأمور الفاسدة الباضية واضح المسألة كيف ل... ل... ل... ما دمنا قلنا إن النصوص الشرعية يجب تأويلها يجب تأويلها إيش عند خالفة القواعد. فما ذلك إذا واحد إنسان عادي لم تكفت له عظمة أصلا هل نلوي أعناف النصوص لأجل رضا ورغبته وإدعائينا محبة مثلا لا أفضح ورح في وهذه تكلمنا عليها في موضوعها أنا عدد كيف يعني علم قليل يعني ولا على بدو هذه، في ولا يمرات، في ولا يصغير، في ولا يكبر، هذا ولي صغير. <تصفيق> حقيقة أنا رحت لك، الولاة تكون بحسب العلم، فيش إنسان لا تصدقها ولا يعني في بعض الصوفية بتضمنه، في بعض الصوفية لك إنه هذا إنسان ولي، ولما تحكي تتحكيمه ما تشوفه ما لا يسم أحكام الإسلام أصلاً، في <تصفيق> هذا ولي شو الخبرات، ولا ولي ولا أيش، أو إنه ولي صغير الصحابة. شفتك حاذ اللي تعليم يعني شفتك؟ ما صاف يعني هذه قواعدة شرعية أنا ما بقول اهتهذاءا بويتي واحد احتيها شيخ انت بتستهزئ شيخنا ما, ما باتهذئ بما يقايدك أنا أنا باتهذئ فيك وانتو لما تطلبوا القوانين والقواعد واضح المسألة كيف؟ تجعلوا واحد جاهل هو اصلا في الحقيقة هو من رسبة العوام تجعلوه انه انسان يعني سيد الاولياء والبرسلين وخاتم خاتم الاولياء مثلا هذا قلب للمعايير والحطار انا نفسي لا اكبر اذا انت بتكبره انت بحب ولا لو انه كان عليه كل الدنيا تيزي كوهه واضح كيف المسألة وانا اراه زاهلا والله ما ربط الله عليه انا هذي عقيبتي وهذا الذي اعتقده وهذا الذي ادين الله سبحانه وتعالى به حتى لو قال مين ما يخالف. واضح المسألة كيف نعم. يعني ليس في الولايات. هل يعني هل يس يعني هل يس كان عالم يتفاوت يتفاوت الكلام. الولايات تتفاوت في حفّة تفاوت العلم. يعني هل يس تفاوت نعم يشترط مع زيارة علمه بالله تفصيلا تزداد ولايته غير مش فارغ. ولكن لا يمكن أن تكون ولايته عاما إلا إذا كان علمه بالله سبحانه وتعالى أعلم علمه بقية المخلوقات أما إن يكون علمه إجمالي وهو يعني القطب الذي يحرك العالم والله قاعد والله أنا لا أتصوره يعني كيف يقوم الأعجال الطقسية بناء على علم إجمالي ما بسيء. ما الكلام هذا كله كلام يعني نوع من المشي مع الوهم والخيال أنا بعرف كثير من المشايث اللي هم منتسبين إلى الأشاعرة يقولون ذلك ولكن أنا أول واحد بخالفه هم يقولونه مش من حيث هم أشاعر هم يقولونه من هم صوفية وابحكي المسألة وليس كل الصوفية ملتزمون بملاهب الأشاعر وإن زعم من زعم خلاف ذلك وابحكي في المسألة إحنا بالدبرس علم توحيد علم التوحيد هو الذي يجب أن يقوم عليه التقوم مثل التطور لازم يكون تابع للتوحيد واضح الكلام كده على قدر العلم تكون الولاية نعم على قدر العلم تكون الولاية على قدر العلم تكون الولاية لن نحن نجد منذ على المصرات والسلوات كيف كثيرة جدا على ذلك أما بعض الناس يقولوا قد يكون هناك ولي يعني ولي كبير، مش ولي صغير وهو علمه إجمالي لا, بتصبر. لا بتصبر. والله في بعض الناس الذين يدعون تيهن الولايا إذا حكيتوا إقراء كرام والله لا يعرف أن يقرأ. أقسم بالله تعالى إنه هذا خاطئ. كيف يكون ولد؟ كيف؟ وكيف يعلم الآخرين؟ كيف يرفضهم؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ يعني مش فاهم أنا. ومستقف ال. ما نتكلم على الألفاظ يعني قد يقولون والله هذا علم أبي العلم شيء. ولكن لما تتكلم معه في المعاني أيضا لا يحسنها فمن هو إن طارت الولاية لا معاني ولا ألفاظ في عنده فأين طارق وأين وقعة الولاية؟ <تصفيق> <أه؟ تصفيق> البركة نتيره <في> العلم <تصفيق> كله إنما يخش الله من عباده العلماء <تصفيق> البركة نتيره العلم إن قوة أخص صفات النبي هو العلم ورحب العلماء ورقة الأنبياء ألف داهر، ألف ألف داهر، شو بكير؟ عالم واحد أصعب على الشيطان وأصعب على الشيطان من ألف عابد واضح؟ هذا مش أنا اللي بحكيه، أحديثنا روية سريعة لها دلالات عظيمة جدا ولكن كثير من الناس يقلبون الميزان بيقول لك، ولي واحد أحسن من مليون عالم. خلاف لطريح قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله خلاف طريح قول النبي أنا بدي ليها هيك لطيفة شوية عشان ما نضطرش إنه بالضبط. خلاف طريح كثير جدا من الأحاديث الطريحة في هذا الباب في كلولة العكس ولي العلماء هذولا حرف الضالب أما العلا... الأولياء هؤلاء يمتاشفون الضيب يتعلمون بعلم الالهي هو كلام كثير لا قيمة له ولا وزن عند التنخيل شيء نعم فضل. وهذا كله إنما يقصر إذا ذكرها بقصد الولودية والإخلاص إذن الله تعالى فيجب على الذاكري أن لا يقصد بعمله التشوف الكرامات ولا غيرها وإلا كانت في فيجب على الذاكري أن لا يقصد بعمله التشوف وإلا يقصد بعمله التشوف ليس يعني التشهور إنه يعمل عليه التطلع من أذل أن يصير ولي من أذل أن يصير على يديه تظهر كرامات لا يجوز هذا الكلام يعني يعني مخالف ل لكماله لا عنها ماشل حاله هذا إذا إذا حصل التشهور ولا غيرها وإلا كانت عبادته أداء منسورة ولا يحصل له ما قصده أداء منسورة لأنه يكون عبابته لأجل الكرامة مثل لأجل الله سبحانه وتعالى ويحكي كيف المسألة لأجل الـ الـ الـ الـ الأمر الخارق للعابة الذي يظهر على يديه فيكون هناك نوع من الشرك قال وبالله التوفيق لا رب غيره ولا معقولة ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت مراطقين بكلمتي السهالة عالمين بها أمين وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن اتبعه إلى يوم الدين نبعو الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم بما علمنا والحمد لله رب العالمين والصلاة